الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا البيضاء البيضاء ليلها كنهارها لا يزيض عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سلعيمان فهمنا وارزقنا العمل بما علمتنا أنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل ثم أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس بفضل الله تعالى من سلسلة تعليقنا ولقنا من شروح أهل العلم على رسالة نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وبارك في علمه ونفعنا به اللهم بأمر لا يتبرك وتعالى سنقف مع باب في هذه الرسالة وهو باب ما جاء في آيات الصفات قال ابن قدمة رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويابقى وجه ربك كما جاء ذلك في سورة الرحمة ابن قدمة سنلاحظ أنه جاء بأكثر أو ما يقرب من ثماني عشرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى سنعرض لكل صفة من هذه الصفات بالشرح والتوضيح ومناقشة الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع الذين أولوا أو حرفوا أو أطلوا وما شبه ذلك من البدع التي استحدثت في أسماء الله وصفاته وسنلاحظ أن المنون بن قدامى رحمه الله وبرك وتعالى ذكر هذه الصفات, الصفات الثمانية عشر ولم يذكر الصفات التي أثبتها الأشاعر لأنه لم يكن بينهم وبين أهل السنة خلاف في هذه الصفات هم يضبطون العلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر ولكن تعرض لما كان ينكره الأشعر وغيرهم من أهل الزيغ الضلال في أسماء الله وصفاته فذكر من أولها صفة الوجه ودحت هذه الصفة سنقف عدة وقفات ولنا فيها عدة مباحث كما سننقل عن الشيخ عبد الرحمن القريح هو أحد تلامذة الشيخ البني الشيخ ابن وثيمين عفوا أحد تلامذة الشيخ ابن وثيمين عليه رحمة الله يقول معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ويقولون أنها من الصفات الذاتية الخبرية كما قلنا قبل ذلك الصفات الذاتية أي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى لا نقول لا نقول جزءا منه استغفر الله ولكن نقول هي من الله تبارك وتعالى صفة له تليق بذاته كيف هي؟ الله تبارك وتعالى أعلم فإذا سؤلت عن كنه ذاته أو حقيقة ذاته فقل الله أعلم بذاته وإذا سئلت عن حقيقة صفاته فقل الله أعلم بصفاته ففرق بين كما بين الذات والذات كما هو الفرق بين الصفات والصفات الله تبارك وتعالى بائن عن خلقه لا يشابه المخلوقين وأما كون هذه الصفة صفة خبرية أي لم نعرفها بالعقول ولم نسدل عليها بشيء واقعي ولكن نقول بالله التوفيق أن هذه مما أخبر الله عنها مما أخبر الله عنها فلا إعمال للعقل فيها الوقف الثاني وهو أن صفة الوجه التي يثبتها أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب وبالسنة أو الإجماعة ما الدليل على ذلك أما الدليل من الكتاب ما استدل به المصنف رحمه الله نفسه قال ويبقى وجه ربك قال, قال تعالى كما في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأما الدليل من الثنة فكما في الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاس, وقاس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها وأما الإجماع فقد نقل ذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة تهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أهبته نفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه وجه خالقنا سبحانه وتعالى عز وجل بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين نسأل الله الهداء للجميع الوقف الثالث والمبحث الثالث وهو المخالفون الوقوف مع المخالفين لأهل السنة المخالفون لأهل السنة والجماعة سلفية العقية في المنهج أي من المهتدعة أول صفة الوجه بعد التأويلات أولها بأنها الثواب ويبقى وجه ربك قالوا أي يبقى ثوابه أي ثواب ربك تعالى الله عما يقولون علوا كبير وفي قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قالوا أي إلا ثوابه وهذا قول الجامية أتباع جاه من ابن صحوان وصوفنا نتعرف عليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى شاء الله تعرف على هذه الجماعات الضلة بعد ذلك إن شاء الله في حينها, أو في حينها. ولكن أشياء الكلام أن الأشاعرة قالوا مثل هذه الأقوال ورد عليهم هم قالوا أن وجه الله هنا في الآيات هو ثواب الله ورد عليهم يكون من وجوه واحفظوا ذلك جيداً إذا قال أحدهم أو رأيت في كتاب من كتب التفسير كما عند القرطبي أو كما عند تفسير في تفسير الجلالين يقول يبقى وجه ربك يبقى ثواب ربك تقول هذا مخالف إذا ظاهر لفظ الآية فالآية ظاهرها بلفظ الوجه لا بلفظ الثواب ثانيا أن فيه مخالفة لإجماع السلف فلا يعرف فلا يعرف أحد منهم قال إن المراد بالوجه الثواب ثالثا أنه جاء في الآية بيان أو بيان صفات عظيمة لهذا الوجه هذه الصفة العظيمة أو صفات العظيمة لوجه الله تبارك وتعالى قال الله فيها كما في صلوات الرحمن وتقدم ذل الجلال والإكرام فهل يمكن أن نقول يا أصحاب العقول هل يمكن أن نقول عن ثواب الله أنه ثواب ذو جلال وإكرام أم أن الوجه هو الذي له جلال وإكرام سبحان الله رابعا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي رواه الأمم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفة حجاب ربه وصفة وجهه سبحانه وتعالى عز وجل قال حجابه النور لو كشفه أو لو كشف هذا الحجاب وحجاب النور غير نور الله تبارك وتعالى هذا أمر مغاير نور الله صفة ذاتية أخبرنا الله تبارك وتعالى بها وأما الحجاب فهذا له نور مغاير لذات الله نور ذات الله سبحانه وتعالى وعز وجل قال صلى قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت لا احرقت صبوحات وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل لا احرقت صبوحات وجهه ما انتهى اليه بصرو من خلقه فهل يمكن أن يقال إن الثواب لهم إن الثواب له نور ان الثواب له نور الذي يحرق من انتهى اليه مصلى الله تبارك وتعالى الثواب له نور يحرق ما قال أحد من العقلاء بل قال ربنا غير هذا خامساً ما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزل لما نزل على على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعثكم أو أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويضيق بعضكم بس بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك المعنى ذلك أنه كان يقول أعوذ بثوابك وهل يستعاذ بالثواب؟ وهل يستعاذ بالثواب؟ سبحان الله العظيم. وهل يستعاذ المخلوق؟ سبحان الله العظيم التأويل الثاني هو تأول بطل أيضاً وقد ورد في بعض الأسئلة وقد رضينا على ذلك القضل الله تعالى بشيء من التفصيل سؤال أخ أو أخت وقد رضتنا عليه فضل الله قال ومنهم قال الشارح ومنهم من قال بأن المراد بها الذات ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك وهذا قول الجهمية والمعتزلة أيضا ومن فأفقهم الرافضة أعداء الله من الرافضة والشيعة الذين ضلوا على المنهج الصحيح كيف نرد عليهم كما رضدنا بتفصيل آخر ولكن بنفس الترتيب الذي رضنا فيه أن هذا مخالف لظاهر الآيات وأنه مخالف لإجماع السلف فلا يعرف فلا يعرف أحد منهم أي من السلف أولها بالذات ولا أولها بالصفات كما ولا أولها بالثواب كما قلنا قبل ذلك ثالثا أن الله سبحانه وتعالى وصف وجهه وصف وجهه بقوله ذو الجلال والإكرامة ولو كان ذلك وصفا للذات لذات الله تبارك وتعالى لقال ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام لأن لفظ ربك لأن لفظ ربك مجرورة بالإضافة مجرورة بالإضافة وضفت إلى الكاف والكاف معرفة والنكر إذا وضفت إلى معرفة ورفت كما يقول أهل اللغة رابعا أن المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة والاختلاف يعني إيه ما معنى هذا الكلام جاء في حديث لابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم هذه ذات الله تبارك وتعالى وبوجهه الكريم صفة لذات الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وهذا الحديث عند أبي دول وهنا عطف عطف الوجه على الذات عطف الوجه على ذا لا نقول الوجه جزء من ذات الله ولكن نقول الوجه صفة لذات الله فالله تبارك وتعالى لا يتجزأ ولا يتباعد وهنا أنبه على أمر مهم جدا أنبه عليه ونويه وهو مسألة المجاز في القرآن إطلاق الجزء مع إرادة الكل أسلوب صحيح معروف في اللغة العربية وهو ما يسمى بالمجاز المرسل وهذا نوعان لا أريد أن أفصل ولكن قد ردنا على مسألة الاستعار ومسألة التورية مسألة المجاز الاستعار المكنية والكنايات وما شبه ذلك قد ردنا عليها في الدرس الرابع في أحد الأسئلة فلتراجعوها ولترجعوا إليها فيها تفصيل وبصد بفضل الله تبارك وتعالى إذن اطلاقوا الجزء ومع إرادة الكل أسلوب صحيح معروف في اللغة العربية علشان كده تمسك به بعض المؤولة مثل الأشعار وخاصة في صفات الوجه أو صفات اليد أو ما شبه ذلك من صفات التي ستأتي بعد ذلك فقالوا إن المراد بها إن المراد بها ذات الله المراد بها ذات الله سبحانه وتعالى وعز وجل فأطلق الجزء وهو الوجه والمراد به الكل هو الذات استغفر الله الله لا يتجزغ لا طباط. ما هو جزء وما هو كل الله تبارك وتعالى أعلم بذاته الله تبارك وتعالى أعلم بصفاته سبحانه وتعالى تعالى عز وجل قالوا هؤلاء الضلال وأبقى وجه ربك أي ذات ربك أي ذاته سبحانه وتعالى وعما يقولون علوا كبيرا وقالوا كل شيء هالك إلا و... كل شيء هالك إلا وجه أي كل شيء هالك إلا ذاته والمعنى الذي قالوه قد يكون فيه شيء من الصح نعم لماذا لأنهم يثبتون أن الوجه والذات بينهما تكامل وأنهم لا ينفك عن بعضهم البعض ما في مشكلة ولكن لو أثبتوا صفة الوجه لله ولم يؤولوها لكان خير لأن النصوص ورد فيها فيها صفة الوجه والوجه من الذات بغير طبيعية لا نقول هي جزء من الذات لا نقول هي جزء من الذات ولكن نقول هي من ذات الله تبارك وتعالى بغير طبيعية ولا تجزئ والنص على الوجه يدل على ثبوت الذات فلا ذات بغير وجه فلا ذات لله بغير وجه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا عن نفسه هكذا أن له وجه سبحانه وتعالى وعز وجل وهذا الوجه صفة ذاتية لا تتغير ولا تتبدل لكن الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنهم جعلوا المرؤد بالوجه هو ذات الله تبارك وتعالى فأولها بالذات وهذا تأول باطل ولو قال قائل لماذا نذكر الذات مع إذباث صفة الوجه ان صفة الذات مع الذات الوجه الايه او مع, مع... مع الوجه دي اللي... اللي... نقول حتى لا نقع فيما ذهب إليه من لا م... لا... من لا يقدرون الله سبحانه وتعالى على قدر لانهم قالوا ابقى وجه ربك وكل شيء وفيه قوله تعالى وكل شيء كل شيء هالك كل شيء هالك الا وجهه قالوا ان الله يفنى الا وجهه احنا اللي داين الارجون تعالى الله عما يقولون اولوان كبير وهذا قد رد فيه ردنا طيبا الشيخ ابن وفيمين رحمه الله تبارك وتعالى كما في شرح الوسطي الوقفة الرابعة وقفة مع آية اختلف فيها السلف رحمهم الله تبارك وتعالى ولكل مجاتل هم لم يؤولوا ولكن هناك شبهة تأويل فسنبتعد عنها إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن نقف مع أقوال آل العلم حتى إذا وقفنا في بعض كتب ابن تيمية وغيره من العلماء لا يصبح ضمنها في هؤلاء كما يدعي البعض عليهم قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فما عنه هناك مطاع ثم أمين يعني مطاع هناك وأمين فثم وجه الله هناك وجه الله فما المعنى اختلف؟ السلف فيها مع إثباتهم لصفة الوجه على قولين القول الأول أنها ليست من آية الصفات أصلا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثموا وجه الله ليست من آية الصفات أصلا وأن المراد هنا فثم جهة الله أو, القبل أو قبلة الله تبارك وتعالى التي يتقبل الله تبارك وتعالى فيها الثواب. فإنما تولوا وجهكم وتكون وجهتكم في أي مكان يقبل الله تبارك وتعالى هذه الصلاة والقول ده قول علماء أكابر ده الإمام مجاهد الإمام الشافعي شيخ بسامن تيمية كما ذكر ذلك في فتوي ونقلا عند عندما شرح في العقية في العقية الوسطية قال, قال إن المراد هنا القبلة لأن ابن تيمية عليه رحمة الله انتشر في عصره مسألة المجاز بس المجاز والكناية والاستعار فأنكر ذلك جميعا فأنكر ذلك جميعا كان ينكر أنه لا مجاز في القرآن لا في آيات الصفات ولا في غير آيات الصفات وهذا قول وإن كان رده عليه بعض كثير من أهل العلم إلا أنه له وجاته وأنه اضطر لذلك من باب سد الضرائع على هؤلاء الذين يصرفون ظواهر الآيات وظواهر الألفاظ عن غير معناها الذي جاء في اللغة العربي وهذا ضلاله مبين القول الثاني وهو الأصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذه الآية من آيات فعلا وأنها تدل على صفة الوجه لله وهذا قول الإمام الدارمي وقول الإمام زيمة كما اختاره في كتاب التوحيد واختيار الإمام ابن ابن القيم رحمه الله وطوله تعالى واتلمية ابن التيمية كما تعلمون وقد دافع ونافع عن هذا القول وأطال جدا في كتابه مختصر الصواعق المرسل اختصر الصواعق المرسل، والخلاف محتمل ويصير يا جماعة يعني لسه فيه آآ كبير آآ شيء مهم، ولكنهم كل له وجهته. المهم أن نعرف أنهم جميعا يثبتون صفة الوجه لله، هؤلاء يثبطون صفة الوجه لله، هؤلاء يثبطون صفة الوجه لله، ولكنهم اختلفوا في هذه الآية، يعني في مراد هذه الآية بمجملها. اختلف في مراد هذه الآية بالمجمجة والأظهر والله تبارك وتعالى أعلم والمرجح والله تبارك وتعالى أعلم أن المراد بالوجه في هذه الآية وجه الله الحقيقي كما ذهب ابن القيم ومن سبقه في ذلك في كتاب التوحيد وغيره والمعنى إلى أي جهة إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله فهناك وجه الله سبحانه وتعالى, وتعالى عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يا أحب محيط بكل شيء محيط بكل شيء سبحانه وتعالى عز وجل مهما تجاهد أنت تتجه وأنا أتجه وهذا في أمريكا يتجه وهذا في فلسطين يتجه وهذا في العراق يتجه وهذا في لبنان يتجه فثم وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل ليس له وجه ثوم محددة لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وحكما وإحاطة سبحانه وتعالى وعز وجل وفي هذه الآية إثبات لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى لماذا اختار أهل العلم ورجح القيم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الاختيار وهذا القول أن الآية من الآية الصفات فعلا وأنها تثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى قال أهل العلم لأنه جاء في السنة ما يوافق هذا المعنى كما في الصحيحين أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه يعني تجاه وجهه ولهذا جاء النهي عن البصق جهة القبلة لأن الله قبل وجهه إذا صلى أمر آخر أن هذا هو المناسب لظهر الآية وأن المراد به الوجه المضاف لله وجه الله يعني صفة الله تبارك وتعالى لأنها لا تتجزأ عنه ولا تتبعد عنه بخلاف بيتي وبخلاف عبدي وبخلاف بعض هذه الألفاظ التي تنفق عن الله تبارك وتعالى أما صفة الوجه فيها صفة ذاتية لا تنفق عنه الله لا يتجزأ ولا يتبعد سبحانه وتعالى وعز وجل كما أن في ذلك سدًا لباب التأويل قل لك أنتو بتحول آياته أنتم في هذه الآية أولتم نقول نحن بعيدين كل كل البعد عن التأويل ولكن أينما تكونوا فثم وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله لأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل الكون وأحاط بكل مخلوقاته علما سبحانه وتعالى وعز وجل في ذلك إسكات للمؤول الذين يجدون مثل مثل هذا القول مستمسكا لهم على صحة تأويل آيات الصفات كما فعلوا مع ابن تيمية كثيرا حينما نظروا في العقيد الوسطي قائلين له وجدنا عند السلف تأويلا وقبل أن يذكروه لشيخ الإسلام انقضح في ذهنه بفضل الله تعالى رحمه الله كان ذكيا انقضحت في ذهنه هذه الآية فقال عليكم تقصدون قول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله قالوا نعم نقصد هذه الآية فرد عليهم رحمه الله بما يراه وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات كما جاء في مخصر الأسواق المرسلة ابن تيميه وفي شرح الوسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى مبحث آخر متعلق بقول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذه الآية التي استدل بها المصنف قلنا أنها تدل على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وعز وجل بدليل أنها جاءت بالرفع ذو كلمة ذو جاءت بالرفع ولو كانت صفة للرب الذي الذي التي جاءت مجرورة لجاءت مجرورة مثلها قلنا ذي لأنها من الأسماء الخمس وتوفرت فيها الشروط تتوفرت فيها الشروط أنها غير مصغرة أنها غير مصغرة وأنها مفردة وأنها مضافة لغيرياء المتكلم وأنها مضافة لغيرياء المتكلم خلاص فانطلقت في أشياء فترفع بالغواء كما في الأسماء الخمسة أو الست على الراجع لأن كلمة ربك وقعت مضافا إليه وذو صفة ذو صفة لأي... لأي كلمة صفة تتبع الموصوف وهو الوجه يبقى وجهه ذو جلال وإكرام وجه ربك وجه الله سبحانه وتعالى عز وجل ذو جلال وإكرام ولو كانت ذو صفة للوجه لأصبحت ربك ذي الجلال والإكرام الرب ذي الجلال والإكرام وإن جاءت بعض الآيات هكذا، ولكنها هنا وجه, وجه ذو جلال وإكرام لله سبحانه وتعالى وعز وجل فأتبعت صفة الموصوف في ذلك وكلمة وجه جاءت كما قلنا مرفوعة لأنها وقعت فاعلا هي التي فعلت ويبقى من الذي سيبقى الوجه وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل والمقصود والمقصود صفة ذات الله سبحانه وتعالى وليس ذاته صفة ذات الله تبارك وتعالى وليس ذاته وإن كان المعنى أن الوجه لا ينفك عن الذات إذن الذات ستكون موجودة أيضا بفضل الله تعالى والمعنى معنى كلمة الجلال معناه العظم والسلطان معنى الإكرام مصدر من أكرم يكرم وهي صراحة للمكرم وللمكرم أيضا. تقول طب الله سبحانه وتعالى نكرم الله تبارك وتعالى كيف نكرم الله؟ نكرم الله نكرم الله سبحانه وتعالى عز وجل بطاعتنا له بالقيام بطاعته. والله تبارك وتعالى مكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب. قلت راجع ذلك في الأكيد الوسطية ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهنا أمر آخر متعلق بصورة بصفة الوجه لله تبارك وتعالى وهي صورة الله الله تبارك وتعالى هو صورة؟ نعم أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الصورة لله تبارك وتعالى وحدة وحدة كما يليق بجلاله وأوامته من غير تحريف ولا تعطيل من غير تمثيل ولا تكييف، لأن ذلك من الصفات الذاتية. كيف نثبت لله تبارك وتعالى صفات الصور، وأن له صورة، سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. نثبت الاسم، نثبت المعنى، نثبت اللفظ، نثبت الصفة. الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. تعال الله تبارك وتعالى علو كبير، وذلك بأدلة. الدليل الأول. هو حديث حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري في رؤية النموين لربهم وهو حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وجاء فيه فيأتيهم الجبار في صورته إذن لله صورة التي رأوه فيها أول مرة فيقولون فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا عندما يكشف الرحمن والتبارك وتعالى على صاقه بما يليق بذاته سبحانه وتعالى فيخر من كان يسجد له في الدنيا يزجد له في الاخرة ايضا واما من لم يزجد له في الدنيا فلن يستطيع ان يزجد له في الاخرة ويأتي ظهره طبقة واحدة كصيصي البقر يعني ظهور الجواميس والبقر لا يستطيع ان ينتني يأتي ليركع او يزجد فيخر على قفاس القطع اياذا بالله ينكس رأسه في الارض بالله فلا يستطيع ان يركع ويزجد لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. الدليل الاخر حديث ابن عباس وقد صحوا الإمام البخاري وغيره من العلماء سواء من المتقدمين أو المتأخرين زي الشيخ أحمد شاكر والشيخ الإنغاني رحمهم الله تعالى وأجزلهم مثوبا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة في أحسن صورة في أحسن صورة في أحسن هيئة وشكلة لكن هنا الرؤية رؤية القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما كان نائما فرأت القلب ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى وعز وجل ولكن بما يليق بذاته سبحانه وتعالى وعز وجل فالنبي أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وعز وجل فرأه في أحسن صورة كيف رأى الله تبارك وتعالى أعلم هناك خلاف كبير في هذا الحديث عند أهل العلم هو رأيك ربي في أحسن صورة قد يأتي الحديث قريبا إن شاء الله تعالى عن ذلك وقفة ثانية مع صفة أخرى هي الصفة الثانية التي ذكرها الإمام ابن قدامى رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى بل يداهما بصوتتان ينفق كيف شاء كما في صفة المائدة الصفة الثانية التي ذكرها ابن ابن قدامى هي صفة اليدين وهنا سنقف في عدة مباحث أيضا في هذه التوقفات لاحظ على الوقف الأولى ما مؤتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل السنة والجماعة سلفي العقية والمنهج يثبتون صفة اليدين لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل وكما أن ذلك من الصفات الذاتية الخبرية نقول مرة أخرى ذاتية يعني لا تنفك عن الله تبارك وتعالى لا تتجز ولا تطبع ليست أجزاء لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى بائن مختلف عن خلقه فارق بين صفاته وصفاتنا كما بين ذاته وذاتنا سبحانه وتعالى وعز وجل وكما أن ذلك من الصفات الخبرية التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى ما دليل ذلك نقول صفة اليدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة والجماعة سنفي العقية والمنهج فأما الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى فالآية التي أثبت المصنف واستدل بها <تصفيق> قال تعالى بل يَدَاهُمَ بُصُوطَتَانِ ينفق كَيْفَ يَشَاءُ وهذا استدلال المصنف بهذه الآية استدلال وجيه جداً لأن في ذلك إذبات لله تبارك وتعالى يدين وليست يداً واحد بل يَدَاهُم بُصُوطَتَانِ سبحانه وتعالى العز وجل طيب من السنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى العز وجل يابص يده بالليل يتوبر مسيء النهار ويابص يده بالنهار ليتوبر مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها كما عند الإمام مسلم وكما في حديث أبي موسى أبي سعيد الخدري أيضا هو حديث متفق عليه قال رضي الله عنه وصح ذلك مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تقول أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك والخير في يديك يد ويد ويد وأما الإجماع فقد قال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر هذا بعدما تاب الله تبارك وتعالى عليه وعاد إلى مذهب أهل السنة قال لك كتاب أصول الأعتقاد ورسالته إلى أهل الثغر وكتاب الإبانة في أصول الديانة ورجع عن فكره القديم بفضل الله تبارك وتعالى ولا أعلم لماذا لا يرجع الأشعارة أيضاً عما رجع عليه إمامهم هذا الله تبارك وتعالى الحق بإذنه قال رحمه الله يا أبو الحسن الأشعارين وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى يدين مبصوغتين كما في رسالته إلى أهل الثر طيب المخالفون لأهل السنة معطلة جهمية معتزلة ويتبعهم على ذلك الأشاعرة والكلابية والماتريدية وستاتي تعريفات وستاتي تعريفات وستاتي تعريفات وأولئك جميعاً كريماً إن شاء الله قالوا المراد باليد النعمة أو القدرة أو القدرة أو القدرة والنعمة أو القدرة بس فقط أو النعمة فقط وقد تقدم أن من أول صفة من الصفات فقطع فقط عطلها عن معناها الحقيقي نقول نثبت معناها ولفظها نثبت معناها ولفظها ونحو ونفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى لذلك نقول هم معطلة وهذا أشهر تأويلاتهم قالوا أن المراد باليدين النعمة والقدرة وهناك تأويلات أخرى لهم فيؤولناه بالقوة يؤولناه بالملك السلطان الرزق بالخزائن البركة الكرامة العناية تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا الله تبارك وتعالى أدرى بنفسه أنتم أعلم أم الله الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء صفاته تختلف عن صفاتنا ولكن كما تقدم أن أشهر طولاتهم النعمة والقدرة فهذا قول الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعر أنهم باخترعوا كمان في المذهب بتحهم وهؤلاء يسمون الأشاعر المحضة بخلاف المتقدمين فكانوا يذبتون صفة اليدين ولا يؤولونها وإن الله وإن الله يرجعون حتى هم يكذب بعضهم بعضا ونرد على هؤلاء من وجوه أن تفسير اليد أو صفة اليد بالقدرة أو النعمة أو القدرة والنعمة مخالف لظاهر الآية وهذا واضح طفل الصغير يعلم ذلك ولا ولا دليل على هذا التأويل ثم أن هذا التأويل مخالف لإجماع السلف فلا يعرف أحد أولها بالقدرة أو النعمة أو القدرة والنعمة من السلف الصغير ثم أن تأويلها بالقدرة والنعمة ممتنع في بعض الآيات ما ينفع الشميعي في بعض الآيات لكن مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى لما خالقت بيدي اليد جاءت بالثنين وتأويلها بالنعمة والنعمة يعني بنعمتين هذا متنا في حق الله تبارك وتعالى لأن لأن نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى قال تعالى وأنت عد نعمة الله لا تحصيهم وأيضا تقولها بالقدرة يستلزم أن يكون أن يكون له سبحانه وتعالى قدرتان لو أعونا بالقدرة وأن تعد قدرة الله لا تفسوها تنفع سبحان الله العظيم ولا يجوز أن يكون له سبحانه وتعالى قدرتان بإجمع أهل العلم ولكنها قدرة واحدة تليق بذاتي كما في قوله تعالى بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء ويلزم من ذلك إذا قلنا بقولهم أن لله تبرك وتعالى قدرتان تعالى الله عما ما يقولون أولوان كبيرة ثم أن ربنا سبحانه وأن ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل يقول في كتابه مخاطباً إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولو كان المراد القدرة لم يكن لآدم فضل على غيره لأن الخلق كلهم خلقوا بقدرة الله تبرك وتعالى بل لم يكن لآدم فضل على إبليس في هذه الآية فإبليس خلق بقدرة الله يبقى ينفع ينفعش. ثم لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم ذكر الله تبارك وتعالى المزي لآدم هو أفضل منك يا إبليس ما هذه الأفضلية أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى عز وجل ثم أن اليد ثم أن اليد التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه جاءت في الأدلة مقرونة بأمور كثيرة تدل على أنها يد حقيقية لا يعلم حققتها إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل فجاءت على وجوه يمتنع تأولها بالقدرة والنعمة فجاءت مقرونة بالطي طي السموات والأرض والقبض والبسط واليمين يعني فيه قدرة يمين وقدرة شمل إن الله نرجو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مئة موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه متصارفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي. قيس موت والارض اللي هي تورقات والقبض والبسط والمصافحة، والحثيات كما كما يحتم اهل الن اخذ من اهل النار فتخرج من الجنة بقدرته سبحانه تعالى، والنضح باليد والخلق باليدين وال بهما، وكتب وكتب التوراة بيده، وغرس وغرس الج وغرس جنة عدن بيده. وتخمير طينة آدم كانت بيده سبحانه وتعالى وقوف العبد بين يديه يعني بين قدرته تنفع وكون المقصطين على يمينه العدول أصحاب العدل والعدالة في الدنيا عن يمينه وقيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن يمينه وتخير آدم بين ما في يديه فقال اخترت يمين ربي وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لص وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبه وكتبته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسح ظهر آدم بيده سبحانه وتعالى عز وجل مما يلق بيده ثم قال ويداه مقبوضتان إختار فقال اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين مباركة وأن يمينه ملأ سبحانه وتعالى لا يغيضها نفقا لا يتعبها ولا يرقها نفقا سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط العدل بفضل الله تبارك وتعالى يرفع ويخفض وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض وأنه يطب السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطب الأرض بيده الأخرى وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده ذكر ذلك المنضُل قيم في مختصر القواعد الصواعق المرسلة في غزو الجمия والمغطلاه وفي ذلك رد كثير فضل الله تركت على وقد ردَّ بالقيم على من يؤول اليد بالنعمة والقدرة من وجوه عدة تصل إلى عشرين رد فضل الله تركت على أما اختصره المنضُل قيم فيما رايناه قبل قليل إنما هو يعني من من معان الإدلاء الصحيحة ثابتة في كتب السنة المعتمدة عن الله تبارك وتعالى الوقفة الرابعة أهل السنة يثبتون أن لله يدين اثنين إن أن السنة والجماعة يقولون أن لله يدين اثنين كما يليق بجلاله وعظمته وهذا بإجماع السلف رحمهم الله الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كما قال ابن قدامة بل يداهم بسوطتان يومفق كيف يشاء كما قال تعالى لما خلقت بيدي كما خلقت بيدي فإن قيل طيب كيف نجمع بين معتقد, معتقد أهل السنة والجماعة بأن لله يدين اثنتين وبينما ورد في بعض الآيات من ورود اليد بلفظ المفرد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بيده؟ يد واحدة؟ طيب شوف اللي بعديها كمان وورودها وورودها, وورودها بلفظ الجمع كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ملكون مر بالمفرد ومر بالجمع ومر بالمفتن كيف نرد؟ احفظ جيد الجواب على ذلك يكون من ثلاثة أوجه أو بتلاث أجود الجواب الأول أنه سبحانه وتعالى لم يسق اللفظ لبيان العدد وإنما بالبيان الجنس يبطأ اللغة العربية هتفهمه ولبيان الجنس يكفي لفظ المفرد لأن اسم الواحد يدل على الجنس المراد، زي إنسان أم قول إيه خلق الله الإنسان يعني خلق إنسان واحد ولا خلق جميع الإنس طب الإنسان مفرد هو اسم جنس يقطع يقطع يقع تحته أفراد ولكن جمع إنسان إيه هي في كتاب الله نعم أحسنتم أناسي جوع إنسان أناسي فعندما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان أو خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل ليس معناه أنه خلق إنسانا واحدا وإنما خلق جميع الأناسي سبحانه وتعالى وعز وجل فالمراد هنا بيان الجنس لا بيان العدد والله تبارك وتعالى أعلى الرد الثاني أن لفظ المفرد في الآية جاء مضافا أي في قوله تعالى الذي بيده الملك فاليد <تصفيق> مضافة والهاء في محل جر بيده يعني يد من الهاء تعود على الله الرغم ما, ما من ضمير إلا وله عائد يعود عليه قد يسبقه قد يتأخر عنه أو قد يحزف هذا المتأخر عنه أو المتقدم عنه للمعرفة وهذا وجهه من وجوه العربية فاليد مضافة إلى الهاء والهاء في محل جر مضاف إليه لأن الهاء معرفة وضمائر معرفة من المعارف وكذلك في الآيات الأخرى كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم فلفظ اليد مضاف ولفظ الله تبارك وتعالى إعرابه مضاف إليه. مضاف إليه ومعلوم أن المفرد المضاف يفيد العموم يعني يشمل اليدين هذا المفرد يشمل يدي الله تبارك وتعالى فيعم ما ثبت لله تعالى من يد والثابت لله تبارك وتعالى يدان أن كل ما ثبت لله هو ثابت في هذه الآية وثابت عند آية سنة الجماعة أن لله تبارك وتعالى يدان تليقان بذاته سبحانه وتعالى وعز وجل الرد الثالث أن الله تعالى قال قال ذلك لبيان سعة عطائه وكثرة جوده قال تعالى بل يداهما بسطتان فبين سبحانه وتعالى وعز وجل أن كثرة العطاء وسعة الجود وبسط النعمة باليدين كلتاهما يرد بذلك على اليهود لعنهم الله الذين قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قلت أيديهم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا عَنِ اللَّهِ تَوْرَكُ وَتَعَالَى كَمَا أَخْرَى رَبُّنَا قَالُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا فأفرضوها. فَأَفْرَضُوهَا فَجَاءَ الْبَيَانُ وَالْرَضُ لَا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ كما, هم كَمَا قَالُوا هُم بل قال بأنه لا يعطي بيدٍ ولكنه يعطي بالاثنتين سبحانه وتعالى وهذا فيه وصفٌ كثير كرمه سبحانه وتعالى وعظم عطائه سبحانه وتعالى وأنه لا يعطي بيد واحدة ولكن يعطي باليدين يدين طليقان بذاته سبحانه وتعالى ثم أنهم قالوا أن الله مغنوب يعني قلت العطاء وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لعنهم الله وتعالى الله عما يقولون ألوان كبير ولو كانت يدا واحدا لرد عليهم ببيان أن البسط والجود في الهد الوحدة ولو كانت أكثر من اثنتين لذكرها الله تبارك وتعالى لأن المقام يقتضي بيان كثرة العطاء بجميع ما له من يد سبحانه وتعالى وعز وجل فقال لهم بل يداهما مبسوطة ليبين لهم سبحانه وتعالى أن كل ما لديه من يد فهي مبسوطة ويعطي بهما وهما اثنتان لله سبحانه وتعالى طيب هذا بالنسبة لضف المفرد أما بلض الجمع نرد فنقول بفضل الله تعالى أن البراد بالجمع هنا ليس بيان العدد وإنما جمع تعظيم وهذا معلوم في اللغة العربية إنما يظل من يظل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجهله بالعربية يا إخوة تعلموا العربية والله إنها لسهلة سهلة سهلة, سهلة. اصدقوا النيه مع الله تبارك وتعالى وساعلمكم الله سبحانه وتعالى ولكن اصدقوا النيه وسوف يعلمكم ربنا تبارك وتعالى وعز وجل الجو الله الى الله ابكوا اليه فسوف يعلمكم فانه سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن أهلنا أجمعين اذا المراد بالجمع في قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها ملكون. ان المراد بالجمع هنا هو جمع التعظيم. الرد الثاني ان من لغة العرب استعمال الجمع في الاثنتين. وان الاثنتين اكثر الجمع. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى مخاطبا لزوجات النبي. او لاحدى الزوجتين من زوجات النبي ان تتوبى الى الله ان تتوبى الى الله فقد صغت قلوبكما ان يقول قلبيكما طبعا والمقصود في هذه الاياه هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما وهما اثنتان والمتبادر الى الذين ان يقول قلبكما لان المقصود قلبان قلب لعائشة وقلب لحفصة رضي الله عنهما ومع ذلك جاء بصيغة الجمع قلوبكما وهذا دليل على أن استعمال لفظ الجمع يكون للاثنين في لسان العرب وهذا كتاب قرآن عربي أرسله الله تبارك وتعالى بلغة مهجزة يفهمها أهل اللغة فقط الرد الثالث أن في لسان العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجوز جمعه من أجل خفة اللفظ من أجل خفة اللفظ فقد صغط قلوبكما ولا قلباكما حسن قلبكما تئي لكذا في الكلام لما قلوبكما مش في سياق في سياق الكلام وهنا المثنة وضيفة إلى جمعنا فجازة يقول أيدينا بدلا من يدينا لخفة النطق وبما سبق هذا الإشكال بفضل الله تبارك وتعالى وقفة أخرى هل توصف إحدى يدي يدي الله تبارك وتعالى بالشمال هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم يعني في واحدة يمين يد يمين ويد شمال ويد شمال تعال ربع تعال ربنا تبارك وتعالى قلنا أن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رفع الله تبارك وتعالى قدره وقد اختلف على القولين على القولين وقبل ذكر القولين لابد أن أن نعرف أنهم جميعا متفقون على أن يدي الله تبارك وتعالى يمين في البذل والعطاء يعني بقدرات وقوات واحدة يمين الله تبارك وتعالى يمين الله تبارك وتعالى في البذل والعطاء قوة واحدة وقدرة واحدة وإن أحدهما يمين في الاسم وقد اختلفوا في اسم اليد الأخرى على قولين القول الأول أن الأخرى توصف بالشمال. اختار هذا القول الإمام الدارمي وأبو وأبو يعلى والإمام محمد بن عبد الهاب في كتاب في آخر كتاب التوحيد والشيخ عبد الله بن الغنيمان رحمه الله طبعاً الله وهو من أمتع من شرح في العقيدة. الشيخ الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى. وانظر ذلك في كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء كتاب التوحيد لبن محمد الوهاب وشرح الغنيمان لكتاب التوحيد في من صحيح البخاري وقد استدلت هذه الطائفة وهؤلاء العلماء بحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذه النبي أميني ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوض أرضين بشماله وهذا في صحيح مسلم الدليل الثاني عندهم أنهم قالوا الأحاديث الواردة بإثبات اليمين لله كحديث أبي غريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين نمين الله ملأ حديث متفق عليه وحديث أبي غريرة رضي الله عنه مرفوعا أيضا ويطوي الله السماء بيمينه متفق عليه أيضا وغير هذه الادلة جاءت بوصف إحدى اليدين بأنها يمين وهذا يقضي أن إحدى اليدين ليست يمينا فتكون شمال وصفها أيضا الدارمي باليسار والشمال واستدل بحديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وفيه أن الله عز وجل قال التي في يساره أي في يده اليسار إلى النار لا أبالي إلى النار لا أبالي وهذه الحديث صحيحة القول الثاني أن كلتا يدي الله يمين لا شمال ولا يسار فيهما واختار هذا القول الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الإمام أحمد الإمام البيهقي الشيخ الألباني عليه رحمة الله وارجع إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة وطبقات حنابلة لأبي يعلى وقد استدلوا بحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين رواهم أصلا الدليل التاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مبارك طيب نقشت الأدل أدلة القول الأول قالوا بأن حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه لفظة الشمال وهذه اللفظة شاذة ده من ناحية الحديثية يا جماعة تفردت بها رجل يسمى عمر ابن حمزة عن سالم عن ابن عمر الحديث عند البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعند مسلم من طريق عبيد الله ابن مقسم عن ابن عمر وليس عندهما لغضة الشمال وأيضا رواه أبو داود وقال بدل بشماله بيده الأخرى وهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين طيب الاستدلال الثاني ليس صريح لأنه لا يمنع أن تكون اليد الأخرى يمينا أيضا وعليه في الاستدلال الأول ليس بصحيح والثاني ليس بصريح ونقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب الثاني بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين لا يمنع أن تكون إحدى يديه شمالا في الاسم، في الاسم، وهي يمين في الخير والبركة والعطاء والأظهر والله أعلم أن يقال أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين حتى يصح عندنا خبر أن يديه الأخرى تسمى شمالا أو يسارا فنقول بهذا الوصف كما أثبت وكما ناقش ذلك الشيخ علوي الثقاف صاحب الدرر الصنية في الأجوبة النقدية وموقعه موقع من مواقع الطيبة بارك الله في عمره وفي علمه المبحث الثالث هو متعلق متعلق أيضا بصفات اليد لله تبارك وتعالى هي صفات الكف وهي تابطا براه تجزئة ولا طبعين إننا قلنا جزء إن الله تبارك وتعالى ولكنها نصفة ليد الله تبارك وتعالى أيضا قال سنه جماعه يثبتون صفه الكف لله تبارك وتعالى كما يليق بذاته وبعظمته من غير تحريف ولا ولا تعطيل ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونقول هي صفه ذاتية الخبرية وقد تكلمنا عن ذلك قبل قليل ويدل على ذلك حديث أبو هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدق من من من من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمني وإن كانت تمرة وإن كانت تمرة فتربو في كف الله تزيد في كف الله في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل وهو مصلح إذا صمت كف ثابت لله تبارك وتعالى بهذا الحديث احفظ المبحث الوقفة السابعة واسقط الأصابع كف هل الكف أصابع أهل السنة والجماعة سلفي العقائد والمناج يثبتون صفة الأصابع لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وأن ذلك من صفات الذاتية الخبريه ودليل ذلك حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين, أصبع بين إصبعين من أصابع الرحمن قلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا الحديث رواه جمعا من الصحابة زي النواس ابن سمعان وعائشة وعجذر رضي الله عنهم جميعا إذن الله تبارك وتعالى يد ولله كف وللكف عصابع ولكنها طليق بذاته سبحانه وتعالى وعز وجل وذلك أيضا حديث بن مسعود رضي الله عنهما قال آت النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع فيهزهن فيقول وأنا الملك قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لما يقول هذا الرجل ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والحديث متفق عليه بعض أهل العلم يجعل الأصابع تابعة لليلند لأن هذا مقتضى اللغة العربية وفهم العرب إلا أن الأحوط جماعة مسمحون إن كنت أخطأت إلا أن الأحوط في المسألة أن نسكت عن ذلك هل هذه الأصابع جزء من الكف أو جزء من اليد؟ المسألة عند آن السنة أن نحتاط في ذلك وألا ننسبها أن ننسب الأصابع إلى اليد ولكن ننسبها لله. ويف وفعل ذلك كما ي... ونفعل ذلك كما يفعل يفعل السلف وكم فعل السلف نثبت الأصابع لله ولكن لا نخصوها بيد الله تبارك وتعالى إذًا مستند من السنة لذلك وإنما نثبت صفة الأصابع لله وهي أدق وأحوط ولو نسميها لليد فنثبتها على الوجه اللائق بها وسامحنا إن كنا أخطانا فلا نكيفها ولا يعلم كيفتها إلا الله تبارك وتعالى لأن الله كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نبحث الثامن هو صفة الأنامل أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الأنامل لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله من غير تحليف ونطاطين ومن غير تكييف ولا تمثيل ويصفة تلاتية خبرية ويدل على ذلك على ذلك حديث معاذ بن جبل هو حديث اختصام الملأ الأعلى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وضع بين كفه أي الله اسمحنا وتعالى بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة الحديث مروي عن جمع من الصحابة صحى الشيخ الألباني والترمذي وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى وأثبت الأئام الاستدلال بهذا الحديث هذولا استدلوا بهذا الحديث ومنهم شيخ إسم تامين وقد رد على الرازي في كتابه نقد أساس التقديس وانزل كتاب صفات الله العلوي الثقاف الحفظ الله تبارك وتعالى مبحث آخر وهو متعلق يعني مع آية مع آية وصف اليد مع آية وصف اليد وهي قوله تعالى <تصفيق> والسماء بينيناها بأيد وإنا لمسعون هذه الآية ليست من آية صفات يا جماعة فلا يؤخذ منها صفات اليد لله تبارك وتعالى ليه؟ لوجهين الأول أنها ليست مضافة لله خد بالك أنا أقول لك أنت قبل كده بخلاف آيات الصفات تجدها مضافة تجدها مضافة لله سبحانه وتعالى عز وجل فلا نثبت وصفة تكون مضافة لله تبارك وتعالى حتى تكون مضافة لله تبارك وتعالى وهذه قاعدة مهمة وهنا لا يقل لم يقل الله تبارك وتعالى بأيدينا فلم تضف بأيد بأيد الإجابة الثانية عن هذا الأمر أن هذه الآيات من الصفات قل ذلك وأن كلمة أيدي هنا ليست من اليد ولكن ولكنها مصدر من آد يأيد بمعنى قوية قال الشنقطي في تفسيره في تفسير القول لله تبارك وتعالى والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسعون ليس من الصفات المعروفة بهذا الاسم لأن قوله بأيد ليس جمع يد وإنما الأيد القوة والأيد والآيات في نورة العرب معنى القوة ورجل الأيد يعني قوي ومنه قول الله تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس أي قويناهم فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا والمعنى والسماء بيناها بقوة كما جاء ذلك في أضواء البيان وذكره غير واحد من آية العلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته